بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء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 يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من الكروب قد نجاك ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. هو تعالى لا يحل النهار إلا بذكره ولا يحل الليل إلا بمناجاته ولا تحل الدنيا إلا برضاه ولا تحل الآخرة إلا بشفاعة الحبيب محمد. أرسلت داعيه إلى الرحمن. ودعوت فاهتزت لك السقلان أخرجت قومك من أضاليل الهوى وهديتنا لعبادة الواحد الدياد أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل محضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه نجلنا الكريم الراحل رحمة الله عليه وشهيد الشباب البش رضا حسام رحمة الله عليه وقد جئنا الى عائلات بركات وعائلات البر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يرحمه برحمه القرآن الكريم وأن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر على قبره يا رب العالمين وخير تكريم للكريم الراحل هو القرآن الكريم لأننا سنعيش مع هذا الكلام الذي شهدت له الأعداء فقالت إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقَدَّقٌ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى يعل عَلَيْهِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ يَتَعَطَّرُ المكان بِعِطْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لأننا سنعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لزعوة تلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وصاحب مدرسة الوقف والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ طاه النعماني ادعو الله معي للقارئ الكريم يفيض عليه رب العالمين وان يرحمني وإياكم برحمه القرآن الكريم فمع تلاوة قرآنية طيبا مباركا اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم وَلَا تَقولًا لَِشَي إِ مِي فَائِلُ ذَادِكَ واذكروا ربك إذا نسيق إذا لربي لأضرب من هذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك قل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب منه لا في فيك فيهم ثلاثمائة سنين وازداد تسعم الله أعلم بما لبسه له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما وَلَا تقولن لشيء إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غدا إِلَّا قل <تصفيق> عزا أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشد. ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا Word. I'm not about it, sir. That's what? I'm not about it, sir. not about it, وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَكَهِ و ذاتی yata ربهم banggum bil يريدون wan lashi yoريد na تريد زين بالحياة وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاء for you. إن الذين آمنوا أولئك لهم جنة تَدْرِي مِن طَغِي مِنَ الْأَنَامِ يُحَلِّلُونَ فِي did he in <تصفيق> الذين <تصفيق> وَلائكَ لَهُم جَن الن يعلون فيها من أساور تجري من دقتهم فجري من تقدم الأنوار يحلو ديا من أزاهر من ذقرو يلبسون ثيابا خضر. وَقِرِبَ لَهُمْ مَثَلُ رَجُلٍ teniendo Wavang naguman وَأَقَمْنَا لَكُم مَّنَارًا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ مَعَايِشَ woperii lagum masa ladru lani jaale aqazigipa وَأَخْفَضَ نَاغِمًا بِنَفْخِ وَأَخْفَضَ خلالهم وان کاناله و لما وَتَقَالَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ وَتَقَالَ جنته قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب لكن هو الله وَلَ الل إز دغلتَ ج وأحيط إليه واضطرب لهم مثل الحياة الدنيا والضرب Voya un نسير الجبال ويوم نسير ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلت ما مال هذا الكتاب لا يقارى صغير. الله